ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا اذ اوى ا ل ف ت ي إ الى الكهف فقالوا ربنا آ ت ن ا من لدنك رحمه ة وهيئ, وهيئ لنا من امرنا رشدا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 فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا إ ل ى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم, ويهيئ لكم من امركم مرفقا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 له ل غيب ا س م ا و ا والأرض ت و أبصر أ به س م ع م ا ل ه م م ن دونه ا و ل ولا ي ش ر ك في حكمه أحدا و ت ل ما أ و ح ل إ ل ي ك م ن ك ت ا ب ربك ل ا م ب د ل ل ك م ا ت تجد ه ولن م ن دونه ي ه واصبر نفسك موسوعه ع ع الذين ي د النابلسي للعلوم عيناك, عنهم عيناك عنهم تريد زينة ا ل ح ي ا ة ا ل ا م ي ا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 ه و ل ئ ك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير ع ق ب ا واضرب لهم مثل الحياه ة الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به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 قال إ ن ك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجد ن ي إ ن شاء الله صابرا صابرا ولا أ ع ص ي لك أ م ر ا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 ثم أ ت ب ع سببا حتى إ ذ ا بلغ م ط ل ع الشمس وجدها ت ق ل ع على قوم لم نجعل لهم, لم نجعل لهم من دونها س ف ر ا كذلك وقد أ ح ق ن ا بما لديه خبرا ثم أ ت ب ع سببا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 إ موسوعه ت د النابلسي ن ن ز للعلوم ا ُ ن ن ُ ب ّ ب الاسلاميه أ ن اسماء الله ا ل ح س ن ا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 قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي أنما, انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه